اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا نور هذا الكون يا شمس الدجاه قل لي بماذا أستقي كلماتي قل لي لعل الشعر يعجز من أضحى أسير الحب والزفراتي sent ja qul li bimaa astaqi k limati qul li la al shia'ru ajis وصف البديع كلاهما في أن يصوغ من القليل بياتي أنت الذي عمّ الوجود سناؤه أنت البدور بحلكة الظلمات أنت المديح وأنت وصف المجد بل وصفت بك الهمم الثقال الراسيات أنت الميمن بالهدى وحيا فغدا دليل تِ وَتُقاتِ أنتَ الذي سُّتَ بِسممِي مُحََّدٍ حم التحيا بل وبعد مماته فلقد بلوت من الإله وسيلة ومقام حمد عالي الدرجات <تصفيق> انت اطيب ما تلا سقط جلده بتراب هذه الارض من خطواتي ولا انت اذكر الله حبل نجاتي الأرض والكون الفسيح ووسعه والنهر عذبا والبحار وذاتي يشهد نعزما أنك الحب الذي ملأ القلوب وأسكب العبراتي فلتصمت الأبواق إن محبك المشغوف حبا قد على بصلاته صلى عليك الله يا شمس الدهجة يا من تردد في صدان بضاتي سول الله كان يا حبيب عارفة الله اجسمن اضحى اسيرا حب و الزفرات اضحى اسيرا